غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.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 فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 افلم يهدي لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ نذل ونخزى